بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم وأنذرتهم ومن لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى تمعهم وعلى أَبْصَارِهِمْ غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الْآخِرِ وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون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 وَإِذَا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وَإِذَا لقوا الذين آمَنُوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم وَيَمُدُّهُمْ في طويانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضَّلَالَةَ بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين بذلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم, ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون ثم ضكم عهل فهم لا يرجعون أو كطيب من السماء فيه ظلمات ورعد وضبط يجعلون صابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكاخرين يكاد البط يخطف أبطارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب لسمعهم وأبطارهم إن الله على كل شيء قدير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 فلا تجعلوا لله أندادا وأنكم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا, وادعوا شهداءكم من دون الله إِن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاستقوا النار التي وطودها المات والحجارة أعجت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأمهار كلما رزقوا كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل ووتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها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 الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما امر الله به ان يوصل ويفسدون في الارض اولئك هم القاصرون كيف تكفرون بالله وكنتم امواتا فاحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم اليه ترجعون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 فقال أنبئوا لي بأسماء هؤلاء إن كنتم خادقين قالوا سبحانك لا علم لنا عَلَّمْتَنَا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم فلما أَنْبَهُ بِأَسْمَاءٍ قَالَ أَلَمْ أَقُلَّكُمْ لكم لَمْ أَقُلَّكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غِيبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا كنتم وَمَا كُنْتُمْ قلنا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِأَدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ بَعَوَّسَتَبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ وقلنا يا آدم السلم أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة, ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهم الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه وقلنا اهبقوا بعضكم لبعض العدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قل اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولا أصحاب النار هم فيها خالدون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أمعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهدون وآمنوا بما أنزلتم صدقا لما معكم ولا تكونوا ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا باياتي ثمنا قليلا وإيايا فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتسموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة واتوا الزكاه واركعوا مع الراقعين أتأمرون الناس بالجر وتنسون أنفسكم وأنتم تسلون الكتاب افلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاه واستعينوا بالصبر والصلاه وانها لكبيره الا على الخاشعين الذين يظنون انهم ملاقو ربهم وانهم اليه راجعون يا بني اسرائيل اذكروا نعمتي التي انمت عليكم وانني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا, يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون وإذ نجيناكم من آل فرعون يتومون كنسوء العذاب يذبحون أَبْنَاءَكُمْ ويستحيون نساءكم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم وإذ ضرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأضرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وإذ وعدنا موسى الرعيل ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب والقرطان لعلكم تهتدون وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتقادكم العجل فتوبوا إلى باريكم فاختلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند باريكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم وإذ قلتم يا موسى لنؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون ووللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قلوا دخلوا هذه القرية من فكلوا منها حيث شكتم رغدا ودخلوا الباب سجدا وقولوا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حفظ مغفر لكم قطاياكم وتنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا, فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفتقون وَإِذِ استفقى موسى لقومه فقل نظرد بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل كُلُوا مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا بالأرض مفسدين وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على قعام واحد فادع لنا ربك فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بخلها وقفائها وقوبها وعدسها وبصلها قالا تستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإنها لكم ما تألتم وضربت عليه مجدلة والمسكنة وباقوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عقوا وكانوا يعتدون إن الذين آمنوا والذين هادوا النصارى والصابعين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا, وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وإذ أخذنا من ساقكم ورفعنا فوقكم الضور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تستقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا قضوا الله عليكم ورحمته لكنتم من القاتلين ولقد عليتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة القاتلين فجعلناها مكانا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ماهي قال انه يقول انها بقره لا خارق ولا بك عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال انه يقول انها بقره فضاء فاقع لونها فاقع اللونها كثر الناظرين قال ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة جشابها علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إِنَّهُ يقول إِنَّهَا بَقَرَةٌ لا بلول تزير الأرض ولا تسقي الحرس مسلمة لا شيئة فيها قالوا الآن جئت بالحرس فذبحوها وما كادوا يفعلون وإذ قدلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون ثم قسط قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد خسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأمهار وإن منها لما يشطق فيخرج منه الماء وإن منها, وإن منها لما يهدق من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحذفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آملوا قالوا آمنا وإذا قلى بعضهم إلى بعض قالوا قالوا بِمَا بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعينون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 وقالوا لما تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سية وأحاطت به خطيئته فأولئك فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمَنُوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الْجَنَّةِ هم فيها خالدون وَإِذْ أخذنا ميثاق بني إِسْرَائِيلَ لا تعبدون إِلَّا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا واقيموا الصلاه واتوا الزكاه ثم توليتم الا قليلا منكم وانتم معرضون واذ اخذنا ميثاقكم لا تسرقون دماءكم ولا تخرجون انفسكم من دياركم ثم اقرضتم وانتم تشهدون ثم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم, تظاهرون عليهم بالإسم والعدوان وإن يأتوكم, وإن يأتوكم أسارا تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفترومون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أسد العذاب ومن الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون ولقد آتينا موسى الكتاب وقففينا من بعده بالرزل وآتينا عيسى وآتينا بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا وكانوا من قبل يستسحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين لئس ما اشتروا به أنفسهم إن يكفروا بما أنزل الله بغيا إن ينزل الله من فضله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 قل فلم تقدلوا بِهَا الله من قبل إن كنتم مؤمنين ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون وإذ أخذنا لي وَرَفَعْنَا ورفعنا فوقكم أخور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعطينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم ان كنتم مؤمنين قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت, فتمنوا الموت ان كنتم صادقين ولن يتمنوه ابدا بما قدمت ايديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم احرص الناس على حياه ومن الذين اشركوا يود احدهم لو يعمر والف وما هو بمزحزحه من العذاب ان يعمر والله بصير بما يعملون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 ولقد انزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاتقون وكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين, كفروا ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين بباب لها روت وماروت وما يعلم من احد حتى يقولا انما نحن فتنه فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من احد الا باذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبث ما شروا به لَوْ لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمَنُوا وَاتَّقَوْا واتقوا مِنْ توبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم ما يوز الذين كفروا من أهل الكتاب وللمشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو القضل العظيم ما ننفق من آية أو ننفها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما تعلموا سامن قبل ومن يتبذل الكفر بالإيمان فقد ظل سواء السبيل ود كثير من أهل الكتاب يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا, كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا وفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من قير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارا لك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين من اسلم وجهه لله وهو محسن فله اجره عند ربه فله أجره عند ربه ولا قوف عليهم ولا هم يحزنون وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامه فيما كانوا فيه يختلفون ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وتعا في قرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا قائدين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فتم وجه الله إن الله واسع عليم وقالوا اتخذ الله ولجاه سبحانه سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قارجون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقلون إنا أغسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم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 وَاتَّقُوا يوما لا تجزي النَّفْسُ عن نَّفْسٍ شيئا ولا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تنفعها شَفَاعَةٌ وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ قال وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ قَالَ إِنِّي جاعل قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنوا واتخذوا من مقام إبراهيم مصرما وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل صهرا ضيفي أن طهر بيته للطائفين والعاشفين والمكع وإذ قال إبراهيم رب جعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فامتعه قليلا ثم اضطره الى عذاب النار وبئس المصير واذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت واسماعيل ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا امه مسلمه لك وارنا مناسكنا وتب علينا, علينا انك انت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم اياتك ويعلمهم الكتاب والحكمه ويزكيهم انك انت العزيز الحكيم ومن يرغب عن مله ابراهيم الا من سبن نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وانه في الاخره لمن الصالحين اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت رب العالمين فوصى بها ابراهيم بنيه ويعقوب يا بني يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء الحضر يعقوب الموت من قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إله واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون وقالوا اردونوا هودا أو نصارى تهزدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قولوا آمن ما بالله وما بالله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 فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في حقاق فتيفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبرة ونحن له عابدون قل إِنَّ حُجَّتِي هِيَ وهو وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ أَمْ ويعقوب إِنَّ كانوا وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ قل انتم أعلم أن الله ومن أظلم من من كتم تهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون فيقول الشبهاء من الناس ما ويلاهم عن قبل التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى قراض مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وتطل تكونوا شهداء على الناس ويقول الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا سبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول من, من ينقلب على عطبين وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم قد نرى تقلب وجهك في الزماء فلنولينك قبلة كالضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فويلوا وجوهكم شطرة وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وظى الله بغافل عما عم يعملون ولئن اتيت الذين اوتوا الكتاب بكل ايه ما تبعوا قبلتك وما انت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبله بعض ولئن اتبعت اهواءهم من بعد ما جاءك من العلم ان كيدا لمن الظالمين الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابناءهم وان فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممتنين ولكل وجهه هو موليها فاستبقوا الخيرات اينما تكونوا ياتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير ومن حيث قرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث قرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شفره لئلا يكون للناس عليكم إِلَّا الا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني وليتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما أسمى فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويذكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم, الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تذكرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة يا ايها الذين امنوا استعينوا بالصدر والصلاه ان الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه واولئك هم المهتدون ان الصفا والمروه من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يصوف بهما ومن تطوع خيرا فان الله شاكر عليم ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب من مَا ما بيناه للناس في الكتاب يَلْعَنُهُمُ يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون الَّذِينَ الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون وإله كل إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع النار وما انزل الله من السماء من ماء فاحيا به الارض بعد موتها, موتها وبث فيها من كل داء في الرياح, الرياح والسحاب المتفر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون ومن الناس من يستخل من دون الله أنزادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب لهم القوة لله جميعا وأما الله شديد العذاب إذ الَّذِينَ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم المسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا فردا فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يليهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار يا أيها مات قلوب ما في الأرض حلالا طيبا ولا تستبعوا قطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا اولو كان آباءهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون وَمَثَلُ الذين كفروا كَمَثَلِ الَّذِي ينعق بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً ولداء هم ضَلَالٌّ عمي فهم لا يعقلون يا الْفَاسِقِينَ الذين بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ واشكروا لله. واشكروا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إياه تَعْبُدُونَ انما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه ان الله غفور رحيم ان الذين يكتبون ما انزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا اولئك أولئك ما يدخلون في بقولهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمصدرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شفاق بعيد ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمَنَ بالله, من آمن بالله واليوم الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ والكتاب والنبيين وآت المال على حبه واتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب واقام الصلاه, وأقام الصلاة واتى الزكاه والموقون بعهدهم اذا عاهدوا والصابرين في البساء والضراء وحين البس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المستقون يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص بالقتلا الفر بالحز والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عزي له من أقيه شيء فاتفاع بالمعروف وأداء إليه بإحسانه ذلك تخزيكم من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في انقصاط حياة الياه للألباب لعلكم تتقون كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوطية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المستقيم فمن بدله بعد ما فَإِنَّمَا فإنما عَلَى على الذين يبدلونه اللَّهَ الله سبيع عليم فمن خاف من موط جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله يا أيها الذين آمنوا كسب عليكم الصيام كما كسب على الذين من قبلكم لعلكم تستقون أياما معدودا فمن كان منكم مريضا أو على سبل فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والقرآن فمن شهد منكم الشهر فليقمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى يريد الله بكم العسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا, ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا قالك عبادي عني فإنني قريب نجيب دعوة الداعي إذا دعاه فليستجيبوا لي ويؤمنوا بي لعلهم يقشدون وحل لكم ميلة الصيام الغفد إلى لسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهم علم الله أنكم كنتم تقتالون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروا وابتغوا ما تتبى الله لكم وكنوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الْأَبْيَضُ من الخيط الأسود من الفجر ثم تم الصيام اللَّيْلِ الليل ولا تباشروهن وأنتم فِي في المساجد تلك اللَّهِ الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا, لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإذن وأنتم تعلمون يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحجة وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر ومن اتقى واستوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وقتلوهم حيث تقسموهم واخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة والجد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات خطا فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المستقين وأنفقوا سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأدموا الحج والعمرة لله فإن محفظتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نشر فإذا امنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي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 فمن فرض فيهن الحج فلا ربط ولا فسوق ولا جِدَالَ في الحج وما تفعلوا من خير يعمله الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب ليس عليكم جناكم من تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أخذتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكرواه كما هداكم وإن كنتم, وإن كنتم من قبله لمن الظالمين ثم فيضوا من حيث وفاض الناس واتغفروا الله إن الله غفور رحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الْآخِرَةِ حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كتبوا والله سريع حساب واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إسم عليه ومن تأخر فلا إسم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تخشرون ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعاه الأرض ليفشد فيها ويهلك الحرث والنس والله لا يحب الفساد وإذا قيل له استق الله أخذته العزة بالإسم فحسبه جهنم ولبث المهاد ومن الناس من يشري نفسه الجراء مرضات الله والله رؤوه بالعباد يا أيها الذين آمنوا دخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فان زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا ان الله عزيز حكيم هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكه وقضي الامر والى الله ترجع الامور سلبني اسرائيل كم اتيناهم من ايه طيله ومن يبدل نعمه الله لمن بعد ما جاءته فضله ان الله جليل العطاء غني للذين كفروا حياه الدنيا ويسحرون من الذين امنوا والذين اتقوا فانهم يوما القيامه والله يرزق من يشاء بغير حساب كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وانزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق في ابنه والله يهدي من يشاء الْمُهْتَدِ صراط مستقيم فَلَنْ حسبتم لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الجنة؟, تدخل الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قبلكم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 قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأطربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم كتب عليكم القتال وهو سره لكم وعسى أن تسرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحفظوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وانتم لا تعلمون يسالونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام واخراج اهله منه اكبر واخراج اهله منه اكبر عند الله والفتنه اكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يزدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك, فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ان الذين امنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله اولئك يرجون رحمت الله والله غفور رحيم يسالونك عن الخمر والغيثر قل فيهما اثم كبير ومنافع للماء واثمهما اكبر من نفعهما ويسالونك ماذا ينفقون قل العبد كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتاما قل إصماح لهم خير وإن تخالطوهم في والله يعلم المسجد من المثمث ولو شاء الله لأعندكم إن الله عزيز حكيم ولا تنفحوا المشركات حتى يؤمنوا ولأمة مؤمنه خير من مشرك ولو أعجبتكم ولا تنفحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم اولئك يدعون الى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه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 مساءكم حرص لكم فأتوا حرصكم من ناشئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم من وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم لا يؤاخذكم الله إلا هو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم للذين يؤلون من نتائهم تربط أربعة أشهر فإن فاؤوا فإن الله غفور رحيم وإن عدموا الصلاق فإن الله سميع عليم والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قرؤ ولا يحل لهم أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن, إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن احق بردهن في ذلك ان ارادوا اصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجه والله عزيز حكيم الطلاق مرتان فامساكوا بمعروف او تسريحوا باحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا الا, ألا يقيما حدود الله فإن قذتم من لا يقيما حدود الله فلا جناح عليه ما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فاولئك هم الظالمون فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنفح زوجا غيره فان طلقها فلا جناح عليهما ان يتراجعا إن ظنا ان يقيما إن ظنى أن يقيما حدود الله وتلت حدود الله يبينها لقوم يعلمون وإذا قلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا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 وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهن بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلك أذكى لكم وأطهروا والله يعلم وأنتم لا تعلمون والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يسمى الرضاعة وعلى المولود له رفقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والده بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوالد مثل ذلك فان ارادا خطالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تستضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فاذا بلغن اجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في انفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير ولا جناح عليكم فيما عرفتم به من خطبه النساء او اثنتم في انفسكم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 وَإِن طلقتموهن من قبل قَبْلِ تمسوهن وقد وَقَدْ لهن لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ فَانْصَفُوا وَلَا تظْلِمُوا يعفو الذي بيده عقدة النكاح وَإِن النكاح مِن قَبْلِ أَن للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم فَنِصْفُ مَا وَلَا ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن قفتم فرجالا أو رخبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير يخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المستقيم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقنون ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوكم حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لدو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكون وقاتلوا سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له اضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون ألم تر إلى الملئ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هم عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا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 وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أما يكون له الملك علينا ونحن وحق بالملك منه ولم يؤت من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطا في العين والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم وقال لهم نبيهم ان ايه ملكه ان ياتيكم التابوت فيه سكينه من ربكم وبقيه, وبقية مما ترك ال موسى وال هارون تحمله الملائكه إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين فلما قصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاق الله كم من فية قليلة غلبت فية كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين ولما وَجُنُودِهِ لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا, أَقْدَامَنَا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بِإِذْنِ الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك وَالْحِكْمَةَ وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين تلك آيات الله نتنوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما مقتدل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا, ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله مقتدلوا ولكن الله يفعل ما يريد يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون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 وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤده حظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغيب فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوسقى لانفصام لها والله سميع عليم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 أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنا يحييها به الله بعد موتها فأماته الله مئه عام ثم بعثه قال كم لبث قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت مئه عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسمى وانظر إلَى حِمارِكَ ولنجعلك لَكَ آيَةً للناس وانظر وَاظْرِ العظام كيف ننشذها ثم نكسوها إلَى فلما تبين له ثُمَّ نَسُوهَا لَحْمًا فَلَمَّا على لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كيف قال ولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم جعل على كل جبل منهن جزءا ثم جعل على دعهن يسناك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم مذل الذين ينفقون أَمْوَالَهُمْ في سبيل الله كمذل حبة كمذل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مية حبة والله يضاعف لمن يشاء والله وافع عليم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم, لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرة خير من صدقه يتبعها اذى والله غني حليم يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذا كالذي ينفق ما له رئاء الناس, له رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأقابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كتبوا والله لا يهزي القوم الكافرين ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يطرها وابل فقل والله بما تعملون بصير أيوج أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناد تجري من تحتها الأنهار له فيها له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها اعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم ومما اخرجنا لكم من الارض ولا تيمموا القبيل منه تنفقون ولستم باخذيه الا ان تغمضوا فيه واعلموا ان الله غني حميد الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار إن تبدو الصدقات فنعماه وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من خيئاتكم والله بما تعملون خبير ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلينفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون للبقراء الذين أصفروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف تعرفهم تعرفهم هم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فان الله به عليم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 يَمْنَعُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْزِقُ الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يحب كل كفار أَثِيمٍ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ ولا رَبِّهِمْ وَلَا ولا عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الرباء ان كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله وان تبتم فلكم رؤوس واموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وان كان ذو عسره فنظره الى ميسره وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لكم إِن كنتم تَعْلَمُونَ وَاتَّقُوا يوما تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى الله وَاتَّقُوا توفى تُرْجَعُونَ فِيهِ ما كسبت ثُمَّ لا كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يظلمون. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا ياب كاتب ان يكتب كما علمه الله فليكتب وليمن الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يدخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمله وفل يملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامراتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما, أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا ياب الشهداء اذا ما دعوا ولا تساموا ان تكتبوه صغيرا او كبيرا الى اجله ذلكم ابسط عند الله واقوم للشهادة وادنى ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأجنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها واشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار وكاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم وإن كنتم على كفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي ائتم من آمانته وليتق الله ربه ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آتم قلبه والله بما تعملون علي لله ما في السماوات وما في الأرض وان تبدوا ما في انفسكم او تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نبرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المطير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت